أموالهم إلى أموالكم، إنه كان حبًا كبيرا وإن خفتم أن لا تقصفو في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع.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 وَبِتَنَ اليَتَامَى حَتَّى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِن آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا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 للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كفر نصيبا مفروبا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 وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَهُ ثَرَكٌ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا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 فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصر ولأبويه لكل واحد من منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أباه فلئم الثلث، فإن كان له إخوة فلئم السدس.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 إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَنَا نِعْمَ الْمُنْفِقُ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِلَّا يَكُنْ لَهُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُمْ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُوا من بعد وصيتي يُصِنَّ بِهَا أُوْذَاعٍ، ولهُنَّ الرُّمُومِ مَا تَرَكْتُمْ إِلَّا مِنْ يَكُلْكُمْ وَلَدًا، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُونُ مِمَّا تَرَكْتُمْ. من بعد وصية توصون بها أو ذاين وإن كان رجل يورس كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السلس فإن كانوا أكثر من ذلك فهو شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية 119. والله عليم حليم 110. تلك حدود الله 111. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها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 كَاأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا مَسَاءَ كَرِهَا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 فإن كرهتموهن فغساء تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج من ما كان زوجي وأتيتم إحداهن نقيطرا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه موتانه وإثم مبينا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 إنه كان فاحشة ومقة وساء سبيلا قرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضع لكم وأخواتكم من الرضاة وأخواتكم من الرضاعة وأمّات نسائكم وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن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 وذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافعين فما استمتعتم به منهن فآتون أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد السريضة إن الله كان عليما حكيما وَمَن لَّمْ يَسْتَقِمْ مِنكُم طَوْلًا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بعض فانكحوه النبئ إذن أهله نوائتهن أجره النب المعرف مخصنات غير مسافحات ولا متخذات أخبار فإذا أحسن فإن أتين بفاعشة فعليه نص ما على المحسنات من العذاب ذلك الإيمان خشي العنت منكم وأن تصبر خير لكم والله غفور رحيم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 يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم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 إن تجتنبوا كبائر ما تنحون عنه كفّر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلاً كريماً ولا تتمنوا ما فضل الله به بغض ما لا بغض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 والتي تخافون نشوزهن فعضوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليه إن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا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 إن الله لا يظلم مثقال ذره وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا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 سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا مشكم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا فلم تجدوا ما أَفَتَيَمَمُ صَعِيداً طَيِّباً فَمَسَحُوا بِوَجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوراً رَفُوراً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 من الذين هادوا يحرفون الكلمة عم ويضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غيره اسمع ورائنا ليا بألسلتهم وطعنا في الدين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 يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس أذوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أيشرك بي ويعفِر مَادُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشاءَ وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَقَد افْتَرَى إثْمَنَ عظِيمَ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 وَكَفَى بِهِ إثْمًا مبينا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 إِنَّ اللَّهَ لَعِيمَ مَا يَعِيبُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ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 ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل مِن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 فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيدهم ثم جاءوا كي يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسان و أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وكلهم في أنفسهم قولا بليغا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 ولو أنا كتبنا عليهم أن قتلوا أنفسكم أو اخرجوا من ذيالكم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشذ تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما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 وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنْ اللَّهِ لَيَقُولَنَّكَ أَلَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا فَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلَ أَوْ يَغْلِبَ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا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 الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وجعل لنا من لذنك وليا وجعل لنا من لذنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله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 أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيبة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وَإِنْ تُصِبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عَدْكَ قُلْ كُلُّ مِنْ عَدِ اللَّهِ فَمَا لِهَا أُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا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 عَسَى اللَّهُ أَن يَكْفُوَ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا مَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَحِيَّةٌ فَحَيُّوهمْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوها ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَسِيبًا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فمالكم في المنافقين فأتيني والله أركسبهم بما كسبوا أ تريدون أن تهدون من أضل الله وَمَن يُظْلِل اللَّهُ فَلَا تَجْدَ لَهُ سَبِيلَ وَادْعُوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً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 يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا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 وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما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 وَتَأْتِ قَافَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا وَتَأْتِ قَافَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَاسْمَحْ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 في الحياة الدنيا فمن يجادر الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل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 أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا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 ما ينواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجر عظيم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 اِنا سَن وَاِن يَدْعُونَ اِلَّا شَيْطانا مَرِيدا لَعَنَهُمُ الله وَقالَ لَا اتَّخِذَنَّ مِن عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا وَلَا يُضِلُّنَّهُمْ وَلَا يَهْدُونَنَّهُمْ وَلَا أَمْرًا لَّهُمْ فَلَا يُبَدَّلُ كَلِمَاتُهُمْ إِلَّا مَا أُذِنَ لَهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ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 وَمَن أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُقِيمٌ الصَّلَاةَ وَهُوَ مُسْلِمٌ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا فِي عَمَلِنَا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 كُونُهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ وَتَرْغَبُونَ أَن تَكُونُوا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ, من الْوِرْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى وما تفعلوا من خير فان الله هكان به عليما وَإِنِ الْمَرْأَةُ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ شُحًّا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 يشاء يذهبكم أيها الناس ويأت بأخرى وكان الله على ذلك قدير. من كان يريد ثواب الدنيا فإن لله ثواب الدنيا والآخرة. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَبَاءَ لِلَّهِ وَلَا تَعْتَدُوا أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلو عرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا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 يستخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أَيَبَتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا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 أَلَمْ نَكُمْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فالله يحكم بينكم يوم القيامة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 ناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله إلا هؤلاء ولا إله إلا هؤلاء ومن وَمَنْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الذرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا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 وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا أَتُبْدُونَ خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَن النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا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 أولائك هم الكافرون حقا وأعددنا للكافرين عذاب مهينا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 فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللهَ زَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمٍ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 يثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الآبِياء بغير حق وقولهم قنوب ناقل بل قبَلَ الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا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 إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وأتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من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 وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا فَكِنَّ مَا لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ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 فاما الذين امنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمه منه وفضل ويهديهم الى صراط مستقيما تستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله إن امرء هلك ليس له ولد وله أخت فلها نص ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت أثنتين فلهما الثلثان مما ترك